الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته كان حديثنا يتصل بقوله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداد يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب قال الله تعالى بعد ذلك اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار هؤلاء حينما يعاينون العذاب في الآخرة يتبرأ الرؤساء المتبوعون من الاتباع إذ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله هؤلاء لو يرون العذاب يوم القيامة عرفوا انهم كانوا في ضياع وذهاب عن الحق وانهم كانوا يبذلون المحبه والطاعه والعباده لمن لا يستحقها فهنالك يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ويرون العذاب معاينه وتتقطع الوصلات التي بينهم تقطعت بهم الأسباب من قرابه في الدنيا واتباع ودين وغير ذلك من الروابط كل ذلك ينحل ويتلاشى ويبقى الواحد منهم منفردا يواجه مصيره ويلقى جزاء عمله عند ذلك تحصل لهم الحسرات فيقول الذين اتبعوا يقول الأتباع يا ليت لنا عودة إلى الدنيا فنعلن براءتنا من هؤلاء المتبوعين كما أعلنوا براءتهم منا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم يرون هذه الأعمال الباطلة من الشرك وما كانوا يعملونه ويتقربون به في الحياة الدنيا إلى غير الله تبارك وتعالى مما يرجون به الثواب وينتظرون عائدته في الآخرة كل ذلك يتحول إلى حسرات كفرهم يرونه حسرات ومعاصيهم يرونها حسرات عليهم يوم القيامة ويحصل لهم غاية الندم ويخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا فهذا أيها الاحبه اذ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا هؤلاء حينما عبدوا غير الله واتبعوا من لا يستحق الاتباع فخاب ظنهم وبطل سعيهم وحق عليهم عذاب الله تبارك وتعالى ولم تدفع عنهم هذه الأنداد ولم يدفع عنهم هؤلاء الذين يتبعونهم من دون الله تبارك وتعالى ولا يغني عنهم ذلك من عذاب الله من شيء بل يتحول ذلك كله إلى ضرر ونكد وندامة وحسرة وعند ذلك تحصل البراءة التي يحصل بها غاية إن حينما يتبرأ المتبعون من المتبعين فيتمنون لو أنهم رجعوا ثانية ليتبرأوا منهم في الدنيا وهكذا العلاقات أيها الأحبة وكل ما لا يراد به وجه الله تبارك وتعالى فإن ذلك كله يتلاشى ويزول وتقطعت بهم الأسباب إنما يوصل إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان والعمل الصالح ومن كان يظن أنه يصل بأعمال مبتدعه أو بشرك بالله جل جلاله أو كان يظن أنه يصل إلى الله عبر طرائق محدثة ينتسب إليها من طرق صوفية وخرافة وما إلى ذلك فهؤلاء مخطئون فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا ينفعه عند ذلك متبوع من شيخ لطريقة أو من سادن قبر أو من غير هؤلاء من المضلين اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وهكذا حينما يطيع الإنسان احدا من الخلق فيما يبعوه إليه ويأمره به وإن كان مخالفا لأمر الله عز وجل فهؤلاء ايضا يندمون ويدركون يوم القيامة أنهم قد وضعوا الطاعة في غيره موضعها ويتحسرون حيث لا ينفع الندم إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا فهذا العذر لا يقبل ولا ينفع ولا يجدي عنهم شيئا فعلى العبد البدار في سلوك الطريق التي تحصل بها النجاة عند الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون الإيمان والتقوى والعمل الصالح الاعتصام بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا هذا هو الطريق وتأمل قوله تبارك وتعالى إذ تبرأ فجاء بالفعل الماضي بعد إذ, إذ تبرأ مع أن هذا الأمر سيقع في المستقبل سيتبرؤون منهم فعبر بالماضي لأنه متحقق الوقوع فيعبر بالماضي عن المستقبل إذانا واشعارا بتحقق وقوعه بتحقق حصوله كما قال الله عز وجل في أول سورة النحل اتى أمر الله فلا تستعجلوه يعني القيامة والقيامة لم تأتي بعد. لكنه عبر بالماضي عن مستقبل لأنه متحقق الوقود فهنا إذ تبرأ, إذ تبرأ فكذلك يؤخذ من هذه الآية التي بعدها وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا أنه ينبغي للمؤمن أن يكون إمعه يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسات فإن ذلك لا يكون عذرا له عند الله تبارك وتعالى وانما عليه أن يطلب الحق وان يلزمه وأن لا يتبع غيره في أمر من الأمور الا إذا تبينه كما سمعتم في الآية التي كانت في هذه الصلاة ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. لا تقف يعني لا تتبع وما تفيد العموم ما ليس لك به علم في قضايا الاعتقاد وفي قضايا العمل وفي قضايا السلوك وفي قضايا الشائعات والأخبار وما ينشر ولا تقف ما ليس لك به علم لا تقل قولا لم تتبينه ولا تحكم بحكم لم تتبينه ولا تعتقد اعتقادا لم تتوثق من صحته ولا تتقرب إلى الله بعمل لم تتيقن مشروعيته وتعلم ذلك ولا تقف ما ليس لك به علم وهكذا ايضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا في هذه الحال يتمنون لو أنهم عادوا إلى الدنيا ثانية وتخلصوا مما تورطوا فيه فالعاقل في زمن الإمكان ينبغي عليه أن يعمل ب ما تمناه هؤلاء الذين خاضوا وأدركوا وعاينوا الحقائق فيتمنون الرجوع لكن بعد فوات الأوان فهذا النفس طالما أنه يتردد وهذه الروح تعمر الجسد فلازال الفرصة ممكنة فينظر العبد فيما تمناه هؤلاء الذين قد شاهدوا وعاينوا ويعمل على حالا ينجو منها من مثل هذه الأمان والمواقف حيث لا ينفعه ذلك التمني ويأخذ من قوله تبارك وتعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين لاحظ عبر هنا بالجملة الاسمية وما هم بخارجين ولم يعبر بالفعل ما قال وما يخرجون أو يخرجون من النار بخارجين الجمله السمية تدل على الثبوت أن بقاءهم في النار ثابت باق أبدي سرمدي فذلك تقنيط لهم من الرجوع إلى الحياة الدنيا أو الخروج من النار فهذا الحكم لن يتبدل ولن يتحول ولن يتغير فهم خالدون فيها أبدا صلى الله العافية ليست مدة معينة يرجل إنسان الخروج بعدها ولو طالت ولكنه بقاء بلا انتهاء بلا أمد لا يحد الزمن الطويل الكثير الذي يمكن أن يصل إليه مدارك البشر في الإحصاء والعد بل هو شيء لا انتهاء له الإنسان قد يتبرم ويضيق ذرعا بعلة تنزل به وشده تحل به وكيف بعذاب الله والنار التي تلظى يبقى فيها أبدا على هذه الحال لو بقي الإنسان مدة طويلة بلا انقضاء في العراء في البرد والشمس أنحو ذلك لاهلكه هذا ولم يطق هذا اللون من العذاب فكيف بنار وقودها الناس والحجارة هذا لو تفكر به العاقل لا اشتغل بطاعة الله عز وجل ونكف عن كل ما لا يليق وصار في حال من الاخبات والعباده والطاعه والانقياد بظاهره وباطنه ولكنها الغفلة أيها الأحبة الغالبة علينا هي التي تجعل الأنسان ينطلق ويلهو في هذه الدنيا ويأخذ ما لا يحل ويقول ما لا يحل أنحو ذلك ثم بعد ذلك أين فلان يقال ارتحل وعندها يجد أعماله تتمثل له في صور وأشكال إما أن يسر بها وإما أن يسع والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه أكار لديكم إضافة أو سؤال نعم فضل يقول الشيخ كثيرا ما يذكر الجانب النفسي في العذاب وهذا صحيح فإن العذاب كما ذكرت في بعض المناسبات في الآخرة كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله يقع على الروح والجسد على حد سواء في هذه الدنيا يقع على الجسد الألم يقع على الجسد بالدرجة الأولى والروح تبع وفي البرزخ يقول يقع على الروح والجسد تبع وفي الآخرة يقع على الروح والجسد على حد سواء ذلك غاية النعيم أو غاية العذاب والألم وتجد في صفات العذاب مهين فالإهانة أمر نفسي ذوق إنك أنت العزيز الكريم التبكيت قال اخسأوا فيها ولا تكلمون كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم هذه أمور نفسية وكذلك أيضا بمثل قوله تبارك وتعالى في صنوف العذاب الذين يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر سحب على الوجه فهذا أمر نفسي يحصل به إيلام الجسد ويحصل به إذلال وإهانة ويقول مثل ذلك أيضا في الأغلال في الأعناق والسلاسل يسحبون وما إلى ذلك هذا كله يقع فيه الإيلام النفسي والجسدي فكل هذا صلى الله العافية حاصل لأهل النار كما أن أهل الجنة يتنعمون بهذين من هاتين الناحيتين النفسية والجسدية فتسليم الله تبارك وتعالى عليهم ورؤيتهم لوجهه التي هي أعظم النعيم وهكذا ما يلتذون به من النظر إلى صنوف النعيم على سرر متقابلين تقابل على السرور نحو ذلك للذات الذات نفسية الذات الجسدية من أنواع المطعوم والمشروب والملبوس والمنكوح وكذلك المساكن الواسعة الفارهة التي يكونون فيها كل هذا تنعم به الأجسام كما تتنعم به الأرواح نعم هو يكون حساب العبد بحسب حاله بحسب حاله فمنهم من يحاسب حسابا يسيرة ومنهم يحاسب حسابا عسيرا فالحساب اليسير كما فسره عليه وسلم بالعرض تعرض عليه أعماله عرضا فيطول الحساب بحسب حال العبد وجرائره وجرائمه ولذلك فإن العبد إذا كان مسرفا على نفسه فإن ذلك يطول معه حسابه وهكذا إذا كان كثير التبعات كثير الأموال والمكاسب ونحو ذلك من حل وحرام وكذلك حينما يتصرف فيها بوجوه قد لا تحل له ونحو ذلك يطول موقفه بالحساب ولهذا كان أول زمرة يدخلون الجنة هم فقراء المهاجرين فيكون ذلك تخففا في موقفه بالحساب فالناس يتفاوتون بحسب حالهم وأعمالهم نعم الله أعلم يطول ويقصر الله أعلم نعم طيب السلام عليكم